السلام عليكم من المشاهدين والدين والنبي المصرين وعلى أهالي والحبي الطيبين والطاهرين والتابعين لهم من دبياني حوالي اليوم الدين مزادوا أشكركم أولا على حضوركم وإنتظاركم والتابعين لأنكم في مكان البيض مع الشيخ ومع بني هذا حسن في هو تويندايلا داخل عنكم بسريه او اعزائكم فوالله الحمد لله بدينه في كل الصالحات فان الله عز وجل قد يسر لنا هذا اللقاء وان كان منتظرا ان يكون غدا لكن ظروف حال دون ذلك فقبلهم رجا الشيخ ابو زياد ابو قاري رغم مرضه انهم فطوروا من اهل الاني وقد ادل منهم وادل من البلدني فالغتي صالح عز الله, بحسن الله في حفظ ظنه وهو اهل بان ضمن الضنا يا خير يا خير الله عز وجل نكون منهم جميعا فاشكر اولا ثم اسلمكم واشكر الله لذلك على تيسر هذا اللقاء اولا اقول لكم كما قال ابو القاسم الصديق وابو حميد مولى الفلافه اني وديت عليكم ونسكر بخيركم فئن احسنتم فاعنيني وان اسات بقومنا اا اظنكم انا احترم واذا لم احترم فلن اخون ولا اخين اخون فانا مصدق اولا ولم اكن انطاد الى هذا اللقاء ولكن جاءني جاءني دعوه من جهه الاستفعانا عدت الى لها فاظن نلتقي ان شاء الله عز وجل في حديث باذن الله وارد ان تكون في ان يكون حديثي يفيدكم <تصفيق> لا أعرض للشيخ إسم الله ولكن أذكر قصة أن أبدأ بها من مهيئة للشاهدات ذكر صاحب ميل التهاج وغيره أن الإمام ابن مرزوق وعبد الله مرزوق حضر الشهير وفقد كبير في زمنه كان قد زاعة صفه وضلغ العساق ولكنه كان كثم شغيله تحدثون خروج من بلاد الهيئة فاضطروا الى اضطروا الى بلدي تونس وندلا جميع السونات وصلاحيه ويرى ان ولا احد فاما كان ذلك كثيرا طلب الصغائر يكونهم ولكن اركان الاعتبار ولا كان يسمعون عنه ومنهم ما فضغطوا بالنسبه وشيء سمحه كده في عدد كبير اللي طلبها الطلب الكليه كانت كليه كانت السونات اوزان السونات تاعهم ما في مجلس وجلس وراء الناس في وراء في اخر مجلس المجلس كان حافلا كان فيه كثير في من علماء التونس وعلماء دار العلوم اظن مذهب التونس قبل اولا ماذا نقول انتم ما لا لا لا قبل ما قديم قبل العرب مع هذا كلنا قناعي من الاهل ومنظم المجلس صح اذا السعوديه تطلب لي احكام المدنيات اطول او تشديد التعارض سالكو اهم شيء خلنا دي هم مناقشه رجال وقال ارى ان نحتاج نعرف ذلك فالمعركه كانت في درس الدروس دي وفي قوله تعالى عمان جل وعن رب الرحمن يخلي ضله شطانه ولا قرئ على نفس عرصة وطالبين يضعي من تريدنا ولكن ربما يقرأ لكم أنا أتمنى أن نقرأ لهذا ثم يجب عليك رحمن قيد في الله الشيطان سأره الله السريم أولئي من الشيطان غريب ومن يحش عن ذكب الرحمن مقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم لا يصدونهم عن السلام السبيل ويحسبون ويحسبون فينا ولا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم منتصرون سبحان الله ذلك على مخاض ما ذكرنا قصدوا ان هذا جدا معرفه بحمد الله وجد ان أبو بلد بن مرزوق رحمه الله و رجل بن عرفة و هو يتسهر هذه الأيات الكريمة عن صورة صقر يتحدى مقابلته مي أشعر عن ذكر الرحمن و نقيد له الشيطان و هو لا وقري يحتاج أقرب لمن لا يلم عاشى عن الشيء لا يقبله ولهذا لن يصد أن يكون عمي عنه ولكن كاد يكون عمي عنه يضعه فقط روح تبين حقيقة و لكن لم يصد أن يكون مي أشعر عنك إما رفضته و إما استعانة به و إما إنكارا له ان الاشياء ما انا يتبعوا انه هو بصدد دين الله او القرآن فجاء عند جبريل انه قيد الله شيطانا فاوله وقيد هو كان يتحدث يفكر ووقع عند من يئس فقال من هذه من هو قال هو لنا وحده من جاءهم مقيد بذلك شرط الياس ان بغينا كلا شرطون وزواج قال لكن في اخر عشاء ذا وما يئشوا يتذلوا هذه الشخصيه لا سوف ما هو صوتي ويظهر صوتي كدا وديان بالشده حركه الوطع. على الوضع مقدر علو في تلي في سقعين في سقع لكن مع حتى لم يقرا ومن يعشه يعطن نقيذ فبما ينزل ده الشخص اصبح من مسؤول يمثل صوت ثم صمدره كيتزم مقيد حتى كما يعرف شيء هذا توهم شرط توهم الشرط. توهم انما شرطيا اذا قال الكلام المتكلم قد لا يتذكر نوع اول الكلام فقد نحول من اسلوب الى اسلوب ونا يشعر فعندما يسبق توهم الشر دليل هو الله تعالى لولا في سوره اقصاح المنافقين فذاك واكون اعتقد ما قال لولا يلف زين الايه يا لو لا اقصدني اقصدني في الاسم الشرط هو في اقتصاد هو في الماضي وليست مع الجزم اجتماع من هنا لو لا دد متالق يعني دوال شرط غير جازم فاقصدني في الماضي في ورشر ولكن اريد من ضمنها ولكن اقطع عليه القول ويكون هذه الزمته وضم اقطع توهم كان لو لا جازمه وكان اقصدني هو صوتها من الزوم اللي قدر عليه جد كان جوه لا فتانين اكون اتضاح اتضاح كان اصبح يلوى صوت من الزوم ونبدا نبدا نسولف صافا صارت له هذا يعني وهمي الشط فجد اكون لكن ابو احمد ابو عم, عم علاقه واكون على صدق هذا على هذا ليس مكان شط جو جو لكن كرا احنا الكلعاب باقي باقين وَأَكُنْ حَلَتَهُمْ شَرْطٌ جَاذِمٌ إذن العقص على توروم موجود فالذي قرأ من يأشو عنك الرحمن وجزة منه قيد تورهمها عن من شرطية مع أنها قرأها من صورة صورية لكن ما ظهر الكلام جزاً على توروم قال ابن عرصة هذا صحيح و لكن لا أعلم أحداً فكراه من محمد كان هوارد في القران كان من احد الذين عرف من من من ذكرهم فطلبه ده حد عرفه فواحد ده نظف وراء الناس هذا نعم ذكر ربنا بالعرفه فهل يا ابن مريك القراره وعرف علينا مثيره فضلنا ان هذا هو ده غير التبيين ومره ايضا ذكرت كانت في 90 تزداد الأمر بسوءا كانت سعيدة يعرفه المعرفة قال رضا مرة قال رضا مرة قال رضا ذكر على ذلك الشاهدة قال نعم قال أبصر هذا الشاهدة قال نعم قال فلا تحفر بئرا تريد بها أخرا فإنك فيها أنت من دونه تقع كذاك الذي يلغي على الناس ظالما أو جائرا تصله على رغمين عواقل مرة الشاهد فيه الذي كذاك الذي يبغي على الناس ظاهرا أو ظالما تصيبه كالذي يمتدى ولكن هذا ما هو اسمه شطي والذي عارف تصيبه الوغن عنه فجذا ما عالتوهن الشرط الذي يكون موصول أحيانا تكون شطا الذي يهدين فلاه ديران هذه جمهة شطية فيها شط الحديث أنه اسمه موصول من الزوم الريس محمد وفاله للهام فراردي باشا وجمال جرب لهدينا محمد جرزو بعض حكمكم الناه ستعجج التحضاري لاولا للمساله ولموضعها وكتاب وللشهيد عليه وفيها ان ارفع عليك ان كان فلا تحضر جهرا كانه هو جاء بيد مخرج على اسم السيد ولكنه كانه بينت له ا ملي حقيقه لي طالع الطلبه ويطالع الدين يعز عنها كان يعليك اذا لي في مراسله راسه جاء المصري عليه بالمظلم فقال ما قالوا ثلاث استرن بها لا تريدوا يا اخي بالنقص مما ساله هل تعرف القذاه وكذا كان الشيخ عم تسوي له الاستفتاء را بينه بالمظخه على الاجوبه خرج من هذه الأسئلة فلا تحترن فيها لم تعد بها أخا فإنك فيها أنت من دونه فقع كذاك الذي يلغي على الناس ظالما تصدق على رغم عواطم ماطنة فأخم المعرفة قال هذا وجله عالي كلهم تتذجون قال أأنت أبوة للعلم الظهر قال لا يعرف أن كل من دخلت للعلم يوجد في أنساء المسطرة أنت أبو إلوى قالت أبو إلوى أبو إلوى قال ما تقدم قال فخجلت من أنت خدم قال الله إذا تتخفر وأنكما تقدم إليه وقاد أخذ المصطقون له الصف وهم خجلون من حضور مثل هذا التعريب الكبير ومن تحامه له وجاء فدخل المسجد وزلس في مثل هذا المسجد ووسع له أجرات قال هذا عالي وقال له 200 و 2 لكن أسأله إن شئتهم فقال حدو إلوى أبو إلوى أبو إلوى أبو إلوى أ لديت <متحدث> لدي سؤالي شايل راس الى ختيه انتم يعقدنا درسا فيها من مريان والتغيير اذا فينا معها ونبقى في نادي ونقول شلون دبا اذا استقبلنا فواصل خليل ذاك اللي طالبته قالوا انا ما اعرف الشيخ بن ربي كنا بعادده طلبوا تصنع حجز لي بدي صناعه شخصانه بدون اقدر ان تلقي على درسك ف بالنسبه للكم قالوا له تقريبا قال له دشناش سي سي قال له انت او الماما خلى ايمن ايمن وهو الطالب تحنا عليها عندما فات المشكله طلع ايوه مشكله له هذا كل الامر بينهم فنعم قال قريب اتفق مع الطالب على ايمن هينا عليه واتفقوا على مثلاً يوم مثلا يوم الخميس زي حضور <سؤال> دص ويقلل دص لكننا بعضنا بنعرفها ذكر ذلك في المسائل باب سيدنا الاخرين والاخرين عندما كانت الاميه فجاء الدكتورس بكليه القطه وقضيهها حتى الامين حضروا في صدمه السلام عليكم يا اهل المسؤوله قال للصارع اذا قلنا اذا قيل بسم الله العريض السبيح فلا اقرا له الايه المتفق عليه قال لو قال اقرا قالوا بكوت انا بذلوا على ذلك انما له عليه ان يقراوا ايه في اطار الانديه قال اذا فعلنا اقرا فقرأ فحضر الوقت حضر الناس حضر الامين حضر الحاشيه العلماء امتلا الجلجاع اخرين فقال الصاد بسم الله اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله عليه نبا الذي اخره اياتنا تنزل من هذا تعوش كانوا من الغاوين ولسنا رفعنا بها ولكنه اخلد ربا وبتله وسمع دوره كما يسكت في اليه هذا الطوق ولهذا ذلك ما تلقى الذين ذلوا باياتنا وقد قوان بسكرون فسبح الله وقالوا ثم هي الرسله قالوا هي ذون وولا اضطرب ولا, ولا, ولا قاش قال ابو الدهشاني واثر على ايتها خصوصا بالايات رمضان ثم بدا يشرح بدا الشرح مفصلا فابدع في الشرح كل مصداق ندخل نقول انها علم لغوي سنقول الشواهد والدلائلها ثم بدا يقرأ العرب آيات كلمه كلمه ثم قضى القرءات التي في في هذه الايه بالمشهوري او بالشموري او الشذا ثم قضى يقول القراء اقوام مختلفين استدار عليها ثم تطرق لكلمه فذكر الاشعار والدلائل في شعر العرب وذكر المنافق التي ا تنتقل الى اليه في الطيب مثلا مكحراطه صاحبي والوفاء للذكر العربي انه لو ما تصاحبوه لا يعرفوه في تحديدا 3063 منزه ما ما تصاحب هذا ولو ضربه او قتله ذكر كثير وما ذكر المنافق الطبيه ذكر وما ذكر احكام الفقهاء في صغري هذا ظاهرا في خلاف كثير اصيان في خلاف جيده هل يساعد في الطباق علي عليه الصلاه عليه ودبه الخلاف اللي حنيه هو بالب لحمه كشنه الزيت لحمته مخطفه الفراخ مثلا او بعض هل اذا من اذا من تبدل اذا من مثلا بالطريقه هل يجب عليك غض النظر المضيع وهل تزيد الوضع على الاخير ذكر كل ما يتعلق ما ترك شيء مستند خذان اخر ما خذان هناك حديث عن وكائه وذكر معاقات والعرف في وكائه إستاء ويجيب الجميع ثم ظهر عن كلك أنه أحسن من الغذاك <تصفيق> قال ولكن فيه خطلة تهديم كل ألي الفضائيين <تصفيق> فتاعد جابه <كل> خطلة لكل ألي <تصفيق> الفضائيين قالوا ما هو قالوا ما هي قال هم باح الأضياء ماذا في هذا؟ داري انا لا اقصد انا لا انا من الاتوبيه حسب يقول مقصود رسول الله لا لا رضى في حان ابدا انما جاءت هذه السياق رحلت الاميه حديثنا اليكم ان شاء الله في طلب العلم اذكر هنا في مطلع رحله نحاسه المعروفه بالرحله المغربيه رحلة المغربيه والمرايد لا ما هي الرحله المغربيه لبركات عبدال رحس عبدري في اوليات الاورام الاولى ذكر رحلتهم الى ذاتي يدوق عبر الناحيه الصويره هذه مئه سادسه مئه 80 تقريبا اظن في بارتيه يتحس ولكنه مر على خصوص وسار على اتى ذاهبين عن اصات الصغيره وساروا طاقه الى بجاي من مروا الى وحي اتى دخلا متجدا صغيرا من حضار جانب فوجد في المعامل طرد من هم من يقرأ القرآن من هم من يقرأ بعض المثلون فطرد من هم من يقرأ بعض المثلون ويقرأ بعض المثلون ويقرأ بعض المثلون فأول ما بدأهم به قال علي أن لكم عبادة الأعيني والآذاني والقلوبي ففيما كان في الصالون تخبرنا عباده المشترك في هذه الاضع هذه الجوارح كيف تكون عباده الابداع ياخذ فبدا يشرح لهم قالوا في عباده عباده الطلب العلمي كل عجوارحك تعمل في طار الجرمي فهو عباده من أفضل عباده ذلك ان الملائكه تدب سطور اجنحتها لتبارك ايدي الاندماج هل ما تكون عباده للأعين فإنك بأينك تقرأ القرآن أو تقرأ النظة أو القطعة أو المتن تقرأه ويستفيد منه وبذنك تسمعه ثقيله ويصراحه وبلسانك تنطقه بذلك مصير تقرأ القرآن وبقلبك توعيه وتوفيك وتوفيك وتوفيك نعاني وتصفح نفسك وفي نفسك تمشي إليه هذا هو اذا العباده من جميع الجهات من جميع الجهات الى جانب النوايا والاخلاص وكذا وكذا انهم كلهم يخافون بالله حد قال لهم ان يلقم هذه العباده التي تشترك فيها سالو اخبار يجدد وهي عباده شرعها الله تعالى وطلب النبي عيسى صلى الله عليه وسلم ان يزين في عندي اي روح انقطش ايضاء ان يزداد منها فقربني ذي مهله فلو كان احد يستغني عن طلب الزياده في فطر نعمه رسول الله رسول الله عليه الصلاه والسلام وتلكن قصه الخضر وموسى عليه السلام موسى عليه السلام سئل هل تعرف احدا أحد من habitantes اهل الارض هو اعلى منك فقال لا كان ظاننا انه اجاب على لا مقدار مقداري ايذي ولا يعلم ان احد من الارض اعلى فقال لا فقام ان سال بها عبد من عذاب هنا عند مجمع المحرم هو عبد من ذلك فقال يا ربي ومن ذي بي انظر إلى هذه السرعة استغلوا فرصة ما قال أنا نبيه ونبيه أو أنا وليه ووليه وكذبه هو عالم وأن عالم لا يا ربي ومن ذي بي قال تأخذ حوثا تضعف مكتالا وتسير على جمال الحديث حيثما قفت الحوث ستم رو أو كما قلت والحديث مقال قال فخرجا عفتا را يشهر النون فرجع على صافي التحيد من المرحله الاول المحاضره راح الاحراق حتى توصل الى ما بيخبر موز او الابيض توصل الى صار هناك قوى كثيره المشكل اذا اليوم هو نقطه صفاء مغزى قلنا نماذج هذه الهمه التي فيه جعلته يطلب حالا دلاله على مبدا الشيء الذي تاخذه لانه عارف العرب انه اعلى منه اذا طالما ان هناك من هو اعلى منه لازم ينقبل ياخذها فخرج ومعه الفتاة وثار ما شاء الله حتى جاء لأنه بعد يومين وذات أيام في سيدة كان في بداية الصلب يكون نشيطا يكون قرارا أنه يسدل يسدل ما أردنا هنا أجده هنا أجده ومحور علامة أن حوت في مكتب حوت في خفة حيث فثار فأصاب المبتعة كما ذكر الله تعالى في الكنبي فنام عندك الحرح فقال فالمستقضى اا مزعجته قال لي سيد الصيف قال لي لغلامي اا اذا قد غدا انا لقد لقينا مسافرين هذا المساء غدا بي صبر جدا الغدا نرفع بذلك قلنا غدا انا لقد لقينا مسافرين هذا المساء فالغلام تذكر ان اللحم الذي كانت في الكس كان قطعه قد زعته الله تعالى حياً ودفع لأس المحرج وهو يراقب الهو وراقب الوحيد تختفى عنه وكان موسى عند هذه العلمة ربما لا يعلم بها صاحبه وأنها هي العلمة التي ستدل على وجود الرجل الذي اقتضانه بالقرب فقال ورأي زيدا وإنه لأنه كان ينتظر أن يأخذ هذه السماسة ورأي زيدا وإنه انتقرابي فإنه نسيت الحرثة أي نسيت أن أخبرك أي خصته رآه وقتل له ودخل الحراء وكان موتنع ينصن من يقضعه من أدب رفقة أنك لا تزعيد رفقةك لأستميدك أنا لا وعليك مننا قلت أن يكون سيدك أو أباك أو شيخك توقع راحتك تعالى تعالى خليك تعالى عايز يدويننا لتقاطسين من أسيس الحر وما أنسانه إذا الشيطان خطني أنه ما هذه الرفقة وما أنسانه إذا الشيطان واتخذ سبيله كل الحراء أجل قال ذلك ما كنا هذه علامة هبنل ان ان بدا بلان قال محمد اللي كان نايم في قال رجع عمرو بن فراين هودع فقد بدا على اثار ما قطط اي تعقبا وبشت وجد عبد بالله بابنا انت بناه رحمه ابن الهنا لم نعد هذا اسم الصغير ابن ابن الميت هو لانه كل اولد الله ربنا ربنا عليه في حديث في ما دا دا لا تخبر شيء شيء على لا لدينا كل هذا انه له الله الان وكلنا عند الله الانسان الانسان الحيوان لولا ان باق على دعنا قال وعدناهم الى دون نعمه قال لهم موسى ها نستديرك الان تعلمني ان ان تكلم دعنا بقى ان اعدل انت فقل لنا من نطلب لك هل نتبعك العرض حب العرض اعلن اني اني مع الابتدا اسع عليه اعظمك الله اوصى كان صريحا مع رب قال انك لم تطيع معي صرا كيف هذا ال ال هو صراي فقط صار مضط على البعيد من الابتدا اينا اسداد لكنه هي القيفه في قلبه علي من غيره لا يغير على غير احد الا ما ينطبقنا وصلى لعل الله اطلعه على ان مصر إن دوني العلمي الشرعي أنه لا يدخل على شيء يرى مخالف للشرف هذه الخالة له لنستطيع ما إطراك قال أعلمت عني ما نتقى إنك لنستطيع ما إطراك وكيف تفضل على ما نتحك به الخبر عني قال هل ستجدني إن شاء الله تصار إن هو العصي لك أمراك قال فإن ترعتني فلا تسألني عن شيء وما لم تتفر إلا ليسأل إذن أغلق عنه بيال. إن قال ان الى إن... <تصفيق> ثاني قال يعني سيختار دي ثلاثه منهم ذكرا فانطلق والقصه ما روى الشاهد فيها انه تلقى العلم من علي نوسنا نعم نعم بار الله من الذي وهو هناك علم يطلق ما زال في حاجه اليه وقد راحل من اجل فمضنا الى الرحله ان الرحله العلميه هي احد مفاتيح العلم احد مفاتيح العلم الرحله الى ان الرحله اجتادير عن الرغبه ثم حركه بهذه الرغبه تجاه تحقيقها ثم حملهم من تام من اجلي سريجي عندك واكبر الامني يحمل هم ازاحه الجهل عن نفسيه استذابذ هذا الاني الذي زينك فان انك لا لا لا كن زي نبينا صلى الله عليه وسلم فبخلقه الذي اختار الله عليها ولكنك لماذا تجده من علم وإيمان فيذا فوت الناس بهذه المنزلة على قدر إيمامهم وما أعرف عن الله تعالى من الإلم وإذا كنتم الله تعالى نبيه يقول علمك ما لن تكون تعلمك نظر الله عليك عظيم الرسلة في طلب العلمي رفل على العلماء الخدراء منذ قدر الأول وحتى قبل الإسلام فكان الناس يبحث عنها في طلب الإلم أما في الإسلام فقد توج الله تعالى هذه الرسلة كما ذكروا كافوا في الانديه او هي كثير من, من لنت لا خوري ابراهيم من من العراق الى بلاد الشام لا يطلب الدين ذات صحه في دنيانا فامنوا الوطن قريب منها هذا غير راضي يلحق عن عن من يذين بدينه او من يستعين بدينه على تقديم الاول بالله تعالى اصولا قد من مخرج زيد قائدي ان مخرج اصحابه لهذا الشيء ان مخرج سيدنا جينا كل ذلك من اجل ان يقوم بالدين او ان انشروا ان يجد المجاحه مناف صالح ابتداء منتدى العلمي والديني في تلك المنطقه فاذن هذه الرحله هي اول خطواتي اليه والحمد لله في زمننا هذا بدا المرحوم ابن العلمي يترحل الينا الان هو رحل الينا احنا مثلا رئيسنا بالزي كنت رئيسنا بالزي ابو داوود ابن هلال القروان عرض المقاطع وامور عبر الصحاري وال كذلك من تطويل الداريسي نعم من أخر سالة الأرثاء أصبحت اليوم عندنا تخرج إلى جنس شريع 20 أو 30 أو 40 أو شيء مجردك الشيخ خليل كان في مدرس يصير إلى الأظهار نعم من خليل أو مكلمة لخليل أستجد زمن اسمها التردير اسمها الإسطار كذلك أنه إذا كانت تعلق الأمر بإعرافة أو بكل الأمر أكثر وأكثر الآن كل الكتب تطبع بعد أن تصح تكون هنا تصريع الإن مراحلة إلينا تحد أصبحت نكتة قال لاحدون في دار ايضا النبي قال لا تطلبوا العلم ولو في الصين هذا حديث معرو ضعيف او او لا, لا أو. لكن على قال الصين يونا نظروا ان ابي يطلب العلم عندما جاءوا لي تبع عمر لو بي تبع عمر نفسه مع الصينين نظر على ان ابي صور كدر عمر النبي ليش مش نطلب العلم وين جنب في زادوا لي تبع عمر بيتسيح وصاروا بيتسيح شي حاجه القعد اني نمشي نسيه جابوا لنا نعد على المرحله الي إذا فصحبت صحبه قيمه الرحله هذه تؤكد ان الرحله اساسيه اساس وان توامر رحلنا الى العلي او راح علينا فانهم مطالبون بان ناخذ السرده التي نرحل اليها او التي طرحوا علينا ولا نضيعها الرحل كما تعلمون في مقدمات عين الحبيب الحديث عن الاهداء وعرض اذا كان كان في شهادهم كرحله من اجل حبيب راحل اسمعوا بما في الصجال لنبذ رحل من مدينه منوره الى مصر في حديث واحد في بيت المسلم كان قد سلم ياو مع رجل من الصحابه هو المحضر مع عمر بن عمرو عقلا عامل وكان عاملا عندهم فرحل اليه من مدينه ودخل مصر وانظر القضاء حيث يقيم القضاء واستذن عليه فقيل له جابر بن عبد الله بن حرام الانصاري كانت لي طرحاً جديداً به وضط له ظاهراً فقص له لصفلة بينهم معرفة لكنه نبقى رجاء وسلم عليه قال لو أدخل مرحباً بك قال لم أجد له لا،, لا كل قال لم أجد سيداً من حديث من أجل حديث في سترين مسلمين فلنحك أسمعته وإياك من رسول الله فحديث منه وأنا من قبله قال لا، ستدخل، قال لا، ما أدخل فما فرق رسينة الله حاولت حاولا لدخول بيته وقم ماذا ولكن توقفه حتى قال له سنة رسول الله يقول من سترى مسلنا سترى الله هذا الحاجز كان يريده ماذا ما قطبه قطبه سند أو توثيق سماع لأنه وقال في يوم منذ يقول قام رسول أن سترى مسلنا سترى الله ويكون قد وهمة يكون لفرق على هذا المسلم آخر أو ذات أو نقص تجاه تتأكد من هذا اللطفة من تترسل لنا تترسل لنا هو جاهز يا حديث الصويل ومن تترسل لنا ولكنه سألو عن هذا الحديث في اسم المسلم وقالوا ما فارح راحلتا ما زال عنده فارحلتا ورجع المدين من أجل حديث الواحد واحد أفضل الصحابي رحل الجامل عبدالله من أمين الزهار في حديث الواحد سمعه منه من البلغ هو أنه عنده سمعوا المدينه لكاظه التوفيق ابو العاليه رياحي احد البطلاء مستريق عليه ان الدرم الذي بينكم قال قلنا نسمعه الحبيله حافظ الاظلمه احنا بالصراع فلما نظر اقترحنا اليه بدل ما نخذنا من ابلاي كنا نسمع قدام فظلمه من شغل الصراع فلما نظر اقترحنا الى مدينه السلم العاليه من الاظلام لا تفرق بنا أن تدخل حديثا وأن تدخل حديثا وأن تدخل حديثا وأن تدخل حديثا الفرق هو شافع الأمر كان رخص رخيطا ليس لهم قيمة لكن إذا بدأت من أجراء الزل ستحذف بالغلاء بالقيمة ستتزد محفة غلاوون عن الزلاثة لأنك بدأت من أجراء الزلاثة فإذاً وهذا الفرق بين مسى حلو من أجلك وبينما يجيئك الأفوال والنجا فمن هنا كانوا يرحلوا هذا عقل سيد الجوبيل رحمه الله ومن دبيا قتله الحجاج هذا سيد الجوبيل سوري العقل الله تعالى في آخر سورة يوسف احتائزت سيئة الرسل وظنوا أنهم قد كنت به جاء مصر عنها يكون له أم كنت به أم كذبوا تتسرعها على أنها قد كذبوا هي تقرأ بتبقرأ منها الشاذ منها المشهور أو السوادف ومنها الشاذ لكن يختلف الأمر باختلاف الضمير في ضمنه من المضمن الظاهر احتجت صيئة الرسل وظن أن حرمها تكذبوهم إذن قد كذبت ذابوهم احتجت صيئة الرسل وظنّ قومهم أنهم قد كذبوا أي الذي أملا عليهم كذب عليهم حتى الثيات رسول وظنهم أنهم قد كذبوا بلقهم المبلغ أنهم يلغم أحدهم شيئاً لكنهم ادعوا من أطلقهم أنهم رسولوا أنهم يخلوا في فيها تلك أثناء ما قال له الاختراع التي فيها وظنوا أنهم قد كذبوا أي كذبتهم قومهم كذا ما أقومهم قال له الطالب جزاك الله عن خير لقد كنت بحرج هذه القرى من هذه عيلى الذي ساقراها قال انه يرحل بالنا دونها الى خراسان انه يرحل بالنا دون اقل من هذا يجب ان يرحل الانسان اليه من هنا الى خراسان واخذ ونعطيه ايها هذا رحله اذا هذا اشعار اعطاه العين واعطاه معنا اشعار بالقيمه قيمها ونبقي يودل بين شغله واقوم انا بحاله انتم شتر ذلك عام غرض يكون غرض يعني بالبداية طبعا كثير غريب كانوا اغراب بالغال الا ما كانت ما كنا ادوارات كالدانات الكل ب... غالي من البلد لكن البرتغال يوصل يكون على ال... الزباره بقى مولدينا مستغلين بالمنت في البرتغال في البرتغال هم ومع ذلك الحمد لله الرحله لم تنقطع وكان منذ القديم كانت رحله طارات العلم اذا تباو الى جانب ال ام قيمه في اجتهادها فقد كانوا لا يعتبروا عالما ممن تغضى قدماء طبقه العلم تغضى قدماء يعني بسعفه مثل ما يقولون وهم ياخذون بربره تمام في منتقى تغضى تغضى يعني تغضى ضابط كثيره والله من المرحله من بلد الامال وقططوا الرحله دي غريبه جدا وكثيره تذكر منها أن صاحب المثنى في الأندلس هو بقير المخلص رحمه الله رحل من قرطوبة في وقفة أندلس في الزمن من يقوم في إرش لأخذ يسيرا ولا كان, كان الطريق آمنا وبينه وبينا مود الذي أراد أن أضحى إليه بحاق بحاولة نصر الصيد والمور ثم أدى ذلك بحاق أخرى فرح من أندلس إلى مدى لغدان في العراق إحتبائينا جدا تسير من طارب غريل وقليل ذات اليد احتوى الله إلى بلدات وحينته سيد بردات في ذلك الزمان أمام محمد محمد فأخذ يسألوا عنه ويجد الناس جميع أعرفه وجد لهم سماعة كبيرة وصباً غويل وحب في الناس لا حد له ولكن ما رأس وجدت الخليطة قد منعه كأنها من ينجل سئ الناس لا تنجلي ولا تنجلي قام الرئيس السوداني في طبيعه النمامه وهي رقم يخط القران ان تنعى لنداء 15 سنه ويز من ان يجيزه في قراءه القران انه يمزق الرقيله على اذنه فصطر على السجن والنهله ضرب كل شيء ووجده وهو في تنزيهه مامور بالضروري بته لا يسخيل احدا ولا يستقبل احدا ولا يدخل الى احد كان ورشد كان من يشهد على السوداء ان هدفه ومنها كان ولف احمد سددت طلبه فخلت اذنا ان نذهب الى مجال يقول لهم من قال قولي له غريب من انزل الصاعد من عند الرجال ياخذ عانه فقل غريب انه ليس بذلك بان الخليقه منعني وان لا استطيع الخروج من البيت لان اصلا كان اخبار حاله و سألخى من ذلك أذانه وما يتقعه أقيده خمين طالب إلى حاجة سبيل فقال لا أقول لي, لي أزام. لا سبيل يا ذاني لا أوجد من هذا ما جئت من أندلس إلى نها فقال له من هو فقال له أنه هو خلاه أنا بقير مخدر بقير مخدر في غذاب ويعلم أنه نارك في الأندلس طالب يسمى بقير مخدر أعلم أنه نارك في خطة غذاب طالب يسمى بقير مخدر كيف على بدل انا باقي في مخرج الصحابي الاندلسي وهو صغير سن ما رفيع عند اي حد قلنا لو قالوا اطول من مصطفى احمد وقال ان مصطفى احمد احسن منه زي احنا كمان جهاد الحب طبعا في اكس بي او بي مصطفى فقال انما انا مصطفى في مخرج انما رحل من, من الاندلس الى هنا يسمع وكان قال عليه عمل فقط هو اللي ممكن طول ديالها في الدار قالوا له قال استدعيك ولا تريدني قال اذهب الى داري قال خذ عليك يا لنرستن فوكانت تظهر بالامراض وتعطيل البطن وجئ الي في طل الصباح وانت تنادي على من يزرق من يعطيل غيرها من من رفيفا من قبل من اول من اول الحي الى منزلي ثم بعد ذلك الى تغافل في كل يوم وانا اضمنتك تكوني مرات تمروها باحاديث لابحدد درجات احد فكان الامر ذلك في كل يوم يصحى يوم ساكن مسكين في عالم المسكين والفقار المسكين ويامور على ابي احمد ويقعد على العتبة والذي يولي عليه الاول يخدمه والمور ثاني يصب ينفعل هذا المسكين فاق بقى هذا المسكين كان يغلب ويحصل معنا حدد امام محمد باحاديث كثيرة فنصرف بها الى الناس عندما تنوع عن النوظاح والبيئ والزقيان في النوظاح والبيئ والزقيان صارت عندنا صدار حل انظروا الى رجل واحد او اثنين غيراني دوله كامله بل جهه كامله هذا المغرب الكامل والبي اي اي في النوظاح في صراعه البيئ والزقيين صارت في الاندلس صارت هذه هذا قال الناس في طلب العلم وكتابه البرامج ال ربما تكون بعض من تخطى هذا بالتحليل التحليل في رحلة في فلدي هناك الكتاب للخطير بغداد من في رحلة في فلدي لأن رحلة ما يمنطوعة هناك الكتاب لأبي عمر معبد البر في مولكي دلس أين جاء من بيان الريديو وضلي وما جاء في روايسي وحميه وإن كان هو لم يتح له أن ينحل فإنه قد وجد عنده في الدلوسي من أقناه عن الرحلة كيما مشايخ رحلوا الى الاندلس وقاموا بها من الاصلي وغيره اا طمح ولكنه نوع على الذهلات هناك واضعاظ تنظيم وفي اعثار ومحديد دائرهها هو ان لم يحلله ولكنه انقاض الموضوع هذا الكتاب الجامع في ابي طالب في تاريخه الضمئ وما جاء في روايته برفق ستر على هذه الافاق هو كتاب بالنسبه لي تراث وان كان فيه احاديث واثار وحكايات اشعار لكنه كتاب العلم اذكر لكم في كتاب جغرافيا التركس الاولى اللي بدانا بها هي تنتق الرحله رحله العبد كتاب ما ما بعد علم الادب انتبهوا ابو سعيد بن خليفه هذا سؤدي كان لي اشياء في احد الاقول منظوق مشي وامن تلاميذ هي ابو موسى الدسوري النحو والشراسو ايضا تلاميذ ابن دريد هذا من الذين خرجوا كانت المرابطش و تحتضن مع في, في العلم وربما كانت رحلاتهم خارجه من البلاد الى الاندلس والمرجع الى الى المرابطش اقاما يعلم في مسجد علاء ومسجد يوسف بالخوف في قليس في ولا امنيه سنسمع العرب احد كان يلف كان جامعا فكان ملهيا وكان للناس دليل من الجانب وبعد هذا الميدان معامل ضمناه لعلم الانسان يتم كان اوجد زماني ذلك الكتاب بالسن الذي فيها وباصوله وبقواعده وبالمفاهيم فيه وكان نتابه واجما واجما من ذاقير ما وفي شكل 10 ثم نحصل على كل شيء هذا الخطأ مع الأسف بعض بقال الثقية الإشارة إليه في إحلث عبدالي والختاب الغير والتخميلة في الجزء الثامن الذي احفقه بنجريسا هو في الواقع المخدمين ذكر قصة عبدالي سعيد نخلص مع هذا الخطأ مغرئين قصته هي كما يريد سلطر يقول لي أبي موسى الجزوري أبو موسى الجزوري الألمون أنه له كتاب في النحو هو يسمى القراثة والقراثة هي أصل الكتب النحول المريضية كالأسية وكالعزرومية بل إن الكلام المركض هي نفس الكلمات التي بدأت بها صاحب القراثة وتختم الكلام الأزمان في الحرب أيضاً من خسينات واردة في كتاب القراثة هذا أبو سيدزولي كانت هو رحلة من المشيخ فعرضت بعد أن حفظ القراثة بدأنا وأقرأ بها و أصبح له طلبات في مرافش و قرر أن يخرج في الإشلاع المشعق نعم بري مدعا و قرر في المشعق على كبير نحوين المعين بمدره وابن برعي لسه مدر المقرية الثالثة لذلك قدر المعين الثالثة الثالثة قرر من كل مدعا قرر عليه وهو, وهو إمام كبير في النحو وهناك في المسلسية يتفكر في كتابة كتابة جامعة كتابة السيدوري وهو كتاب, كتاب القراصة هذا حتى إنهموا بأنه ترحى من الشيخي وهو حق السريفة هو بطوابعي لم يكتب اسمه عليه ونقلت أنه كنت أنه كنت عنه كتابة وشاه ونعني يجب علي اسمه فكان منهم انتهيون بأنه ليس كتابه ولكن هو, هو كتابه شيخي في البلد هو حق السريف الأول من الشيخي في البلد ويذكر أنه يستخدم منه ولكن الكتاب كتابه على أي حال دليل ذلك أنه موقع الاندلس ونزل النبي وقال إلى المنحيون الكبار في الاندلس وقالوا عن اندلس النبي وطلبوا منه أن يسمعوا من هذا الكتاب وأن تصاعد الاندلس وصرحوا الاندلس عند الصرح ممن صرحوا السلوبين في هذه الحضان الخدرية أنهم صرحوا السلوبين كانوا من سبغية الاندلس المغرب قليلا مراكش هذا الرابط صاحب قرطبه والمونسسوري نزلت قره ناس في المسجد القلاو والمسجد بالابكان بين بين دار المنار وبين باب ال داخل في المدينه في مراكش في مسجد بالابكان واحد يدريس هناك هذا المونسسوري كما يعاد قدره يقول المصدر كان اول خليفه للمدن الموتو قد كان كمي مؤسس كما يعاد قدر هذا النحو الكبير الذي ساعد مروان دخل اولا الى باب القاله في برج صغير وكان يقرئ فيه النحو جاء الشلبي من عنده ولا يعلم ان الاستاذ الدكتور زهورداد فوجده بين الجشعين يلقط في النحو قالوا اذا قبل ان يقرأ عليه وان ياخذ منه كتاب قال انه جاء كان ذاهبا لمناقشه الاستاذ في برج النحو فموجزها قالادم السيد والذي وجد هذا الرجل على الجبل في باصغر في جباله عليه امامه بدويه كبيره قد لا كان قلدتها على طريق الاسفلت العاديه جدا او متعرجه جدا واستمع الى كلامه بصحه ضبط النحو تعجب الرجل قال سديد لي الى ان تعلم في هذا البلد في ينظر الى مسجد صغير في هذا العربي كيف هو في هذا المستوى؟ كيف سيكون أمر في المزاج الكبير؟ في المزاج الكبير؟ في المزاج الأولى؟ أنا لا أريد أن يقومني في هذا البلد إذا اختلع صباحاً هذا الرجل أبو المستوى الجزولي من المشاعر بالدعاء في طرفه في الأمكان في البغنات أرطل إلى الخليطة وعادة مرضت أن يبتلق ما ذهب الخليطة؟ قال أبو المستوى لي بإذبار الخلافة فيه وأنا أطلق في الإلمين طلبت فيه وأنا وأعلمه زير باشا فعطل خليقه كبير العلماء بعد محمد ديابوري وكان هو وزيرهم قال له الين وعطره عطر جادا فلان جاء معاه ولدي ديابوري فقال هو ابو محمد ديابوري كان من العلماء اندلس بل يعني نقول نقب ويختان برجعتنا دي فذهب إليه قبل أن يأتيها هو الوزير وصيا وقال له إن أمير المؤمنين أراد أن تأتي إلى قطره لتأتي إلى أبناء كل هذا ما... كل ما... قال, أنا عشان ولا أنا أبناء قال لا أمير المؤمنين أمير بأبناء أنا أمير منها مظلم قال له ولكنه أكد عليناهم قال له ما أعلم قال له هل كان أفعله؟ قال له ولكنه لأينا مصفى الله للوزير وهو بالذات يستاذين عليه ومعه واحد من حشيق سلطانا فما يزال بإحتقال نعم ولكن افتهم الامر في النسخ قال هذا الذي في البدايه هذا سيدي الخليفه الذي انتقل له فماذا بي احد الاربع وجاء عند امير وقال له والذي اختراه ففقال اريدك ان تكون معلما لنا فقال انه لن يطاق ثاني في النسخ قال لا ذاك في البدايه ولكن ذهب الى هنا مره في معركه فرح فذلك كان فضلها فطاب جورا وتاتيها تقلل ضغطها يعني تطلع الى مكان ضمنا عن امر في هذه الفتنه فخاد ذهب شيء خرج من من مجلس السلطان فقال له عولت وذهب به الى جهه مثلكم الان كل كل في كل مدينه ماضى الى حومهنا الجديده حديث لعلمي امامي قال لنا مرمرونا هذا كان يتفرج على حلقتهه بدى عمليلا في حدها ضمن في مراحل في بويو في زياده كبيره يعني اتطوروا السنه دي كلها فصنعوا قلعه جبل قلعه سبحان الله شيء لا تصور عجيبا على هذه اقل منابذ من قلعه جبل قلعه جبل من قلعه قلعه لا هذا الساح حتى الثالثة أعزاب تقولين بين أبناء الزباب بار الماضي أو بين القطر أبناء الزباب الماضي، أنت بالتأكيد من الزباب وفكّر من الزباب وشعين وخيض لذا فنأتي الزباب من القطر فهنا تتركي سبب معابي سعيد بن خريص وعدهم ذلك، جاءت الببلا سعيد بن خريص كان يتعدم عليه، وفي جد الأمكان لأما تقل إلى كولومبيا ناحيه مراقبه كولومبيا مراقبه كان يتصده في الطبعه فاذا خرج الجيش من داخل مراكز قام انبار الشجار وانتقل على طريق الاناء كان انبار ذلك اذا قال لا داخل بكره ولكن اعيد مع اي اي مكان ننزل فيه وتمكن قالوا او بكره اكثر بالذات انت لا تنزل وانا لا. نقالها قال ابن عكرمه ايضا استحياء من يكون هو راكلا وبسد نفسه على ذاته قد يعرفه قبل ما قالها مثل قراتيل وقناته فكان يقوم الاول الساعه قيل حتى استوى منها رض من دروس لعل يقرع اكثر ذويه او شيء ثم باليوم التالي دار زوال وقات زهاد يتمرن معه اخر عام قال ااا المترجم للغاية يجب أن ينضح لفاحبي هذا لماذا؟ لأنه جاءه بإذن مراضي هدية قال انظر لي فيه قال فتطحه ساعة فوجد فيه إذن تذيير تراجي القرال إما أخبار وزوايات تصوص الحديثة فانظهر بهم بحرام كبير قال يا رفو الله يا أسعيد هذا في التذمار الكثير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 فقال لو كان هذا من غيرك كا ما كان لديه أبداً ما كان لديه أبداً قالوا كذلك قالوا كنت أظن أن رفقتنا في الله منذ عصق و عصاني و الآن كتبت كتاباً بالله تعالى ربط به وشوّرته لأنه أبداً بإذن الله يأخذني أولي الصهيرة كتاباً اذ ي قال قال ابو موسى ان كان ضبيلان لما وصلوا قال قال القناه رسول وقال والله يا ابو مسلي اخبرك منذ ركبت هذه المغلوجه يا محمد علم ان ذريه الدنيا غير بالتي اخرج قال هذا فسمعوا ثم قال لهم قلت كتابا لدي قال فاحسن تكون قدنيات ما في الدنيا فإذا قال في هذه الدنيا عابد من الله ما كان معذب من وراءي الذي ذا براحي كله هذه الدنيا سيره من الدنيا وما فائدة من دنيا وقرآن من الدنيا واحصل الطرق حتى يقل على عملي امام الله الاخره اولا ان اقل فانهم يصومون لا يصومون جهرا لله كلامه بالعرب الا عزيز عزيز ارزاني ولا نار الليلين صامهم وصامهم ولو أطموا في ذو الزمى ولكنها نوفها وزنسوا محياه للأطمار حتى تجهنا وقد بدأوا رسل فكانه تعلم النحوة من أبي موسى ولكنه القناة موسى جسم في القناة هذه وفي الوعي عن الشغرة وفي التعطب العلم لله وعنصره لله وأن يكون الهدف هو رسول الله تعالى لهذه إضاءة أو إمارات لعلها نسأل الله عز وجل الله أن يفعوكم في حياتكم لا أريد مزيد منهم طولين ربما أن نأخذوا لهم جداً ونضعوا بحافل و أخذكم لهم أنهم خلفتهم كالسدق فأختي مبيع الثنان رضي الله عنه لنبوية عثنان رضي الله عنه صاحباً من بردي خطباً فأخذوا ليشعني لله الحمد والله صل على رسوله واتمنى غلب ما وجدت كلمهني اقول فقال يا اننا ان في حاجه الى امام فحال اكثر من حاجه الى امام دينامي طوال وناس كانوا فينا طلبين مع بعض القضا انتم حاجه شي حد يخدم هذا اللي يقول انه في حاجه الى امام فحال لا الى امام دع الى ان من قضى وعنا ايش سياتيكم كلام كثير هذا كلامه قال أنت في حاجة إنكم في حاجة إذا إنا من تعال أكثر من حاجة إذا إنا من قوال وإن نعيش فإذا يأتيكم كلام كثير وحفا فقال الله عبد الرجل والنفعان وإياكم بطلب العلمين وإجاء الأعمال ونحارك للجلس الكريم وإزحال أحوالكم عامين وإياكم ما إحبوه أرضا من القوال والنية والإمال والهدى وإذا كنتم أكد إلى إن شاء الله تعالى ثمان هما بعد اسفهم الشيخ اللي يتمنى لكم الله فيكم اظن انه على خير هذا ما قلته ما هو في الحقيقه نحن الذين حلشنا له على الموضوع قلنا انه اذا تكلمنا في هذا الموضوع ومع ذلك لولا ضيق الوقت ما نتها ولو في الطلب نحن نعلم يعني المسؤولات وكذا في هذا الميدان وقلاعه على المسائل التاريخية وصيرة العلماء ومجهولاتهم وكذا فأردنا منه أن يتحدث في هذا الموضوع القفض من هذا هو أن تألموا كيف كان العلماء يعني يهيشونه كيف كانوا الغمور والتظهي الذي كان لإدامهم على هذا المشاهد الآن يفتح الباب لإحصيلة الطلبة فمن إنه سؤال سواء له صيدة بما تكلم في الشيخ أو خارج هذا الموضوع فهذا الباب مكتوب على مصرحي فتتفضلوا جزاكم الله. الله جزاكم الله جزاكم الله خلص. جزاكم الله جزاكم الله خيرا كما طيبا مشجع لنا جميعا على طلب العلم على الطلب فحمدني من تجنب سؤالي هو في ما يتعلق باللغة العربية وكثيرا أن عمليماء اللغة عندهم مذاحف وشتركة مع بعض العلوم يعني الموصول للشركة الموصول للشركة وكثيرا أن يتعلق بالدلالات ويشتركوا في علم اللغة من هذه الناحية كثيرا من مذاحف اللغة والسؤالي هو ما يميزه مع الشيء الذي يميز تناول الاصول من مباحث اللغه عند القدماء مع الشيء الذي اصلا لا نعم مع ان العلم اللغوي هو اوسع مجال من اصول من اللغوي حتى عن جذور الكلمه وتصرفاتها وربما يشمل مجال واسع القياس او كما يدار كناريه هو الحد هذا كان قياسيا ان كان قياسيا كان عندنا خاصيه ما بعديه سيتا وحده وحدها علوم ابعاد العناصر كل التغاكل هم المرض الا اشياء كاين حكينا داخل سيء لازمنا نجد شيء شيء ناه اوريزيا اذا هناك الحد في جبهه المخرج اللغوي ينحب عنده جذور لغويه ربما حتى ارتباط بكلمة خريفاتها كما نجد من العالم مثلا بالفال وانتعلم أن يتركبه في غوح وانتعلم أنه على حروبها بدأ بالحفل الأول ثم جعل الحفل الأول ثانياً وانتعلم الثالثاً وانتعلم الثالثاً إذن ثم هناك الكثير من أنواع دلالة التي تدل بأن الكلمة بغوية بحسب تطاريفها أما الأصوليون فإنهم يأخذ النتيجة الذي يصل إليها اللغوي خطوصاً إتخليج دلالات ينظر إليها وهي محكة بلاء وهي مخردات حسناً في التراكيز فغلاستهم يأتي أكبر إلى أن تكون لغصة بلاغية متطويرة أي محاصد من وراء الإبارات كل ما ذلك يتدرك من كبير في سياقه ويتخرجون دلالات بحسب ذلك السياق ويعني تناول الموضوع الذي يتحدث المخيل فالدسال الاصولي احنا ما نقيد على عيني نحل عين اعراض غيره اذا عين الاعراض وحده او عين الصرف وحده او عين الغريب وحده ولكن يقتصر فقط على الوغيه التي تحال اليه المتالف دارس النص لي عمل النص وصار ان يكون ذلك الجهات اللغه وطرقه الجهات البلاغه او جهات الدلاله الجهاز التي تتقن في النصب او جهات الاستعراق الذي تكون في النصب او من جهات الدلاله اللجازيه استعاره او مجاز نوع مجاز من مجاز العقله او مجاز المبالغه او اسقندنا بالكنايه او دلاله او هي فيها استعاره خياليه هذه الامور يفرق من هذا الهوي البلاغي والصرفي ياخذها الفقيه الاصولي لانتقاء بهذه نباحث لتوجيه الايات القرانيه او لتوجيه الحديث النبوي واستقاء او بحوث استقاء الكلمه او الوصول الى المبدا او الحكم هذا معناه في في تعامل او او الفرق بين التعامل اللغوي والنحوين مع اللغه مع المفردات المعاصره ومع وبينها تعالى تعامل الثقيل الرسولي مما اشار اليه الرحمن الله من اعظم المنه من ساعه على حاجه الاصول الى ان يكون مقبولا عند اللغه العربيه لان دلالات النصوص لا تقتلو لديها وعند متوسطه العلميه باللغه لا يقتصر الى كذا او كذا او علاقه خارجيه للعبارات ان موضوعي يعني اني اني يرى نظر على كلمه الدلاله مثل سواء كانت منطوق المنطوق او المنطوق او الوعد لانه عذران مختلفه لم يكن افيقا في اللغه العرب وخاصه حينما هي تحدد ان تصير وكان مالك احنا نقولك ان يقول لا اجد احدا ليحدده في كتاب الله او في كتاب الله غير فقيه لغه العرب الا جعلته مكلا وفي الضغط العربي صفاك عارفاً يكون عارفاً بها كي أعب مفرداتها وتراكيبها وإسامة ركالة لا، ولكن أعبت معاني التي تستثار من السياع يكون مثلاً أن عمر قضي الله عنه سأل الصحابة عن أنقو عن عن الله تعريز وزعى نصر الله وفتحه ورئيسنا في إدخونا فيه لا يتواجمنا بإحضار بجلس تقررنا وكانت الوافد وذلك أنهم أذكروا عليه كيف يقري بن أدس ورشاب ويؤخر قبار من مهاجين العنصار فالتعلم عن هذه الصورة فقال ماذا تتعلمون من هذه الصورة؟ قال نفسهم أن الله تعلم مراه وإله جاء عن سلطان محمد وراء البلاد أن يكتير منه وتشبير قال ما تنقل أن دائمنا أفضل قال هو أجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الله صلى الله عليه وسلم من أين استفادة هذا؟ من دلازل يعم أنه قال انتهت مهمتك؟ جاء عن سلطان محمد وراء البلاد لن تخل في مدأك واجل هذه المهمة الرسول انتهت الدعو ما هي نظريه تطبيق الجهاد او العدل قال مصباح بن قسطنطين ونحن نسول هذه الته... الخطم بالتسبيح والاغوال والتقاط اشعار بتامل الاشعار بالذهن المهمه فقال هو هذا الرصد اذا هذه دللت لا يفيدها ان تقيدها عباره لا يفيدها رحمه الخضاب ولكن يفيدها في سياق عام الصوره وكونها هدف في افق المنبه وهم يستطيعون أن يكونوا في الخطة وهم يشعرون من قرب موثرة الله وكذلك قالوا في صورة منافقة وكذلك في الحكاية أن أخصوا بصور الله تعالى نولى على القطرين الناس ولم يوقع الله جمسك إذا جاء أجلها وعندما أرى أنه بكى لما تسمع هذه الخاتنة في صورة تحدث عن نساق كما كنت ملاحظ كلمه دلو ولكن parlement الله سبحانه جل جلاله او بلغنا فصاغهنا دعونا ان هذه النسخه قلنا ولكن كان اذن الى اقتراب وصفه وصمت من الصعب ان احصل هذه الصوره الكامله وجدت ثلاثه في هاي وهي ستين صور هي ستين صوره ذات متعدد الصور ذات الاضاءه طب كان 10 طلاب هذا التصين صار كان هذه الاشاره استطاع لتدلانا في الحقيقه الذي يحتاج اليه اصولي ولم قالوا غيره وكان الرقمين وكان الفرق عليهم استطاع اثناء هذه العمله ماشي هذه المرحله التي هو الذي ستشاور تمام رسمها ان وجدنا لو كان ما كانت تروج قال إنه بلق الأمر لعليف جان ثم المعقبة الجمهر وقال قبل أن تقوله فعليف بشرة فقط يعني إلى أن فالخديثة لأن التوعيد القضية لأن هذا كان إن كان إن كان لتغارباً وإن كثيراً ولكن ممكن جمع بنا آياتين فقط قال الله تعالى الحمد وفطره جاء كل شهر وقالوا فطره في عامين في نظرة نحن في طاله من وحمده وكطاره وكطاره إذا كطاره في, في عامين أقع سنسر وحمده وكطاره هل تلاثم سغراً حين أمين مننا منذ ذلك تخلي كطاره وكطاره حمله في, في الأشعر فأمره من الضبع هذا هذا من دلالة ثلاثة لغوية هي من دلالة ياء أو جمع من الله أو جمع إلى مقتضى آياتي وغلاله ذاتي لكم الله خير في سؤال هنا يقول نريد من فم جزاكم الله خيرا ذكر مصادر هذه القصص التي ذكرتم للرجوع اليها شاكرين لكم حفظكم الله كل عام اذكر ان الدكتور تودس في دار نيل الجهاز نيل الجهاز لتطريز الدباء نيل كان كنت انت ابن مولى دنجودي وريث ابن الخديشه في الزيله الكنيره الجزء الثامن من الامارات المغربيه وحمد الله المغرب الزيله الكنيره الجزء الثامن في التكنولوجيا الذيل من الاجماع ليه مولى الملك المغربي هو في تحيه الزاء اذكر انه بعض الطلبه عند السنه في الجزء السابع السنه الي هذا التطور اللي باقي في قال ايش هذا قال معروف مصوعه اللي فيها الطبيله هني هذا هو هذا الايدار اضطر ان ايش اسمه معروف هذا هو برنامج الدفده مليحنا رحله قصبه قصبه مقيل المخلب ورا مقيل هذا تحقيق امنيه ال زياره عمر على مقيل المخلب في صغير قام يا عمرين ااا كتوثيقنا في طلب حديث سيدنا اسكان ااا محمد بن عبد الله ورحلته الله نور عليه تبارك الله مثل الشعب ونذكر في الاستقام الخطيب الحين صار الحين وفي دعاء بيان المستهدي يا ابي تعيان بعض بعض كلامه وهو سميعه للخطيب الطريف و لا من عبد الله الداني انه قلت في اي ماده تكون ذلك الواحد انا اذكركم لاخير ثاني اخر يقول ذكر الذهبي عن الامام انا احكم اقرا ما يقول ذكر الذهبي عن الامام ابو عمرو الداني مثل انه كان بينه وبين ابن حزم وحشه فهل هناك دليل على القطع بين ابن حزم وابو عمرو الداني وهل هذا هو سبب شدته ابو عمرو الداني على ال فيما ربما يحكي على الامام جابور في منظومه المسورات معلش شعره ابي عمرو الداني ولا ايذا ايذا النحب انا الداني نظم منظومه نفس 411 في اخر الطوم بابدلته قرنيه سالم كذا حسان دهيته في اعيامي وذلك في في في سنة إحدى عشراء كده مهمة في سنة أربعين أقضاش وبنحظ فيه مازال طغير وهناك عرض لداود قالوا وقوى ونحو اللذي في كتب الصحيحة عن انتقدي رأيتي حميثة ونقالوا كده على اللذي في خلقية في داود حكم حكم اللي في خده كل واقعه تعطيني هذا داود القياسي المهم عرض هذه داود ودعايله موسيقي شقهي ومحور محوي وكذلك هذه حنيفه انه كان صنيا ويقدر له او في خده الذري في عيون او في ظاهريه فلما كذيرت انه اللي حماد بن حلمي وشاع شعره ايكرون في الاندلس وكان انتقل هو ايضا من انتقل الاندلس وجاء غرفته ابي عبدني إمام في اولياء وداني ينام الجليس بالقراءات والمشاركه في كتب العلوم فاصطدم معه كما اصطدم بالمدوي ايضا ابو ملداني لما دخل الى سوق جالص ايضا وعرضت تسمى بعمرين والرا بينهما معركه عن كره ذكرها شارحه ذلك الدور دون ابن مغواد ايضاح اصهار البضائع قال ما زال المدوي لا يعلم الي قدره بعمرين حتى انه مدخل لايلا اندلس يعني احمد العمار المدوي مدخل كتب رساله واعطاها لي مجاهد العامري وقراها لي لباني عمرو سيجيب على هذه الاسئله اسئله فيها اغراض انها اسئله ماده اسمها جواب عن كتب ازويبا الازويبه المحققه عن اثلاله والطاقه لي أشتر له الأسئلة فأجاب عنها أبو عبد سهولة وارض له الجوى لكن الداني لم يتوقف حدار داني بل كتب رسالة في الهمزة المضمومة إنها المسألة الستينية في يضيء وبرير الهمزة المضمومة متطرفة ثم إنها المسألة الستينة والأسئلة في الهمزة في أحكامها من جهات اللغة من جهات القراء إنها المسألة الستينية وعطل بها إلى الأمير وقال أعطيها للنهدوي ويجيب عنه قال أبو عبد الله أصفار الذي أورد عديل 6 بلانيولي داب المجرد في كتاب الزغلياني قال فطاقية فيها النهدوي كيامه ولللتؤمه يعني إذا كان عاليا يستطيع أن يخزين ولا يخزين قال فطاقية فيها النهدوي كيامه وللتؤمه ثم أسرعها أبو عموني برسالة التنبيع على الخطأ والجلي والتنبيع انا بدل المداول واللي دار الله طيبه نفس اللي يدعو اريد هذه القصه من كره الاسئله ثلاثه ثلاثه من النبي عبد الصفي عند مغاربه عندنا مغاربه ورساله دنا ذات موجوده انا عندي صنيهه القطعه على راجي قديما بالصلاحي تاع الراجي طوانت لذا التبليع على القطعه يوصلني وتمي وحققها احد طلبات الدراسات الجديده ايضا عندي وثاقه اعلانيه على اي حال اصطدموا بهم كما اصطدموا بال بال بال مداوي اصطدموا ببن حزم وللصني ابي عامل ثاني بعض اليز الذي هاجرهم من حزم الكره الى الدوله هذه في غاي نهائي بايه بيد لك كلنا كنا كلنا ندين وعرضونا ل يعني استهينا بهم مليت لذلك مهمه في اميات اذكر الان التحضير الان ها يامن الداني يقابها يرضى في اعلى المحل وقال الذهبي بان كان بينهما كان بينهما العود والاحضاب الى المعاجاه يعني هذا بعضهم, بعضهم بعض لكن هي هذه الاليه الود غير موجوده عندنا دعى دا الداني ايضا ب فاطمه ترانا مع ابو محمد جنسان وهو من تلاميذه الذين نقل لنا صحبوه 20 سنه ثم ابن السين ذاهبين بن الشيخ ودق العراق وروا رواية عند أبي عم فرجع للأندلس وقامت له بياتوق فوقع بينه من الشيخي الشيخ فرد عليه ورد العقر عليه كذلك كانت الوضوط بين أبي حزم وبين أمسي بن أبي طابس على جلالة قدره فإنه عارضه أبو حزم في متائل من القرآن خاصة في القور بأن الجماعة عثماء على حق زيد الثالث وان ان الحروف السبعه قد سخمت ان الامه لانهم قطعان لانها كثرت بي حفي زيد قال معاذ الله ان يعيد اميه ايام عثمان بفقه الاحرف وقد امر الله تعالى صوره الكرادين ان يصلياهم مدى قال هذه طبيعه الامه وطبعا لا تنصح وقال ايضا بالحمد هذه الاله جاده حاولت فيها هذا محمد بن الاصالي مره قال ديما ب بماخذ به ومبرضا جاده ي ي ي ي يقوض في امور لا نتفق عليها ولا اصلا هذا كتاب احكام اصول الاحكام ذكر هذه القصه في اخر علاج الاسلام الاشراف اصول الحكم في جزء جزء ذكر هذا معارض له اليه معارض له على التهودي يمكن النبي صالح وكتاب صفا في الميلاد الهوائي المحالي من حزم حيزان ذكرنا أشياء من أرضي على على أبي محمد مكين نبي صاري تجدون هذا في كتابي في تجمد الحزم وفي تجمد مكين وفي تجمد أبي عمر ووقاع أخرى لكن تفاصيل الأشياء بين حزم وبين أبي عمر غير مجدًا أيضا من حزم دخلت الخصومة مع أبي الوليد لاجي هذه الخصومة كان كبير جدًا ولكن وقاعها أيضا ضعف والسبب الخطان انبا انبا دازي كان يصاحب حنينا على وضع السنه قصه الحديديه صره ديبيه وفيه اننا يضعنا اخذ الكتابه وكتب لما قال له شهيد عمر ما ذكر رئيس له علمه انك نبي الله ما ما عارف ان انما انك رسول هناك كتبنا ولكن كتب اسمك واسم ابي قال ف اخذ الكتابه نحو ارادني قال لي عليكم اسمك اسمي واكتب هذا وثق علي محمد بن عبد الله بدل رسوله فقال والله لا مخروف فقد اوصل اسمه الكتاب ومح سمعوا في روايه عند البخاري وكتب محمد محمد بن عبد الله هذا كتب شرحه ابن حزم قال لا شرحه ابو الوجبلي وقال لا مانع من حمد يعلى يع الحقيقه فيكون جاهل بكتاب ذلك لكي الله علمه هنا عندما دهداء سهيد معامر علمه كيف يكتب فكتب هذه خصوصية ومعجزة ابن حزمان منعه قالوا هذا مقدم أو معارض لكتاب الذات عليك يقول ومقدم تكون قرية الكتابين ولا فقطوا بيمينه إذا لا قرر المسللون وشنعوا عليه فكتب هو كتابا حقيق المجهد في أن النبي كتب كتاب مطبوع لآن فربطوا عليه المقبل من نوشه وكان لدني حاتم قال لهم كيف تفيدون علي انت مست مولانا قال اكتب الى ذا ها سيقولون من دم قالت لك قال اشهدونني هنا في اندلس ولا تكتبوا قال في اندلس فكتبوا الى الذي اطمما ما سلامك يا مولانا وتمني نحو 30 من الباب جاء من جوابنا بذغه عشان استرى وثقه الحد لانه لا مانع من ان الكلام على ظاهره هذا هو العضو و وقت الذي انا ضابطه دزي انا لا مانع يعني احمل الكلام على ظاهره وان يكون النبي قد كتب في هذه الواقعه بنفسها لان الرسل انما يكون فيه في وضع علم غير مريح تاتي العنايه الالهيه لتنجدهم يظهر كمالهم ولا يظهر عجزهم ونصرهم مع أدائهم لأن إنا نصر رسولنا والذينا من الحياة ولأن النصر يأتي عند الحاجة عند توقع الضيق ينصر الله رسولا فالأمان يعني أن تكون هذه المعجزة وكتب ونسعه والكتاب الأنفور ومعه رسائل التي تتعامل في هذا التوجه وهناك لثالثاء من المنفين مع هذه رسائل بحفاظان التتوقفات لكن بعد ذلك بعض رفقاء الحزم ظلوا خارجون هذا الصف وظلوا خارجين الذي ينططون العزم والملكي المغربي كانوا يطالبون بالالحزم وبكلامه وكان احيانا صدق الصواب فكانوا كانوا الطالب اذا اراد ان يقود لقب الحزم لازم يكون مع صديق له هو ثم عليك ان يبلغ المشايخ لا يقبلون ان يشميله في طرقه فقط ان ياخذ باقواله كان ثم كتب بالحزم فكانت كن محرره ضيق من حزم وغادر من بلاد ولج الى قريته في الباديه ومات هنالك وحرق كتبه رحمه الله وكتبه مليئه بالاين ولا في مليئه ايضا بالاطراف على المالكي كثير خيرهم لا يبالي احد ان وقت كان بن وزير وكان لغويا عظيما واديبا كبيرا وتعلم من النساء قالت علمت ان من نساء القطف فعدما في كتابه مدوته نصوص وكتاب اصطاق الحمامه دوتم لاحظت نافسه جدا كتاب فيصل اخذ من مغري لا واحد اليهود الذين كانوا يدافعون عن عن هذا الكتاب خذه من مدعبي الارض كان يقال سيسان بن حزم وسيف الحجاز شقيقه طبعا لا يقوم له احد رحم الله هذه قصه المعارضه اللي كان وهؤلاء كانوا علماء فاضل التعارض الذي بينهم هو تعارض علماء ليس ليس سبابا ولكن كان فالفزه الفزه وهذا لا اعيد فيه لانه به احياء العلم عندما يتجادى ممكن زياده اصوات الرعد والرياح التي تكون على الامطار فلا يكون منها الا الناس ذاكم ما كان هو الوقت بعدان كاريس في مخ فقط الجواب يكون مقتصر على الختيم بهذه الورقه السؤال الأول هنا ما هي نظرية الصيفة وهتبت تاريخياً أن الشيطة ابن حزم يقول بها هذا السؤال الأول لا أحسن بأن حزم يقول بالصيفة ولكنه كان يعرض الآراء في كتاب في الصيفة الشيطة هي مضرية نظام نظام متذري يقول أن العرب كانوا من فصاحة بالقدر لن يمكن أن يعرضوا به القرآن لولا أن الله طرفهم عن ذلك وشغلهم بأشياء أخرى فودريكا انتصار اني يني وعليه كتابه احتال يرتري عليه طعن تصرفهم وذلك صار بسوارث ليس ينتي السوارث ليس صحيح وما بالكلام من جهه الفضاحه الفضاحه قادر ولكن لا صافا قلبه عن ذلك فلم الكيروتي لكن ارد ارد الفاحي السوق ان النظام الصغيره على النظام لان السيفا اذا كان اذا لوط حانات كانت ما كان القرآن معجيزاً لأن القرآن يكون إلهياً وليساً قرآنياً من الصف يكون من الله تعالى الله تعالى لا... لم أقبل حكمه إذا قدر شيئاً ينب... لا حال يفايد عليه هذا المدعون لسا هو هذا لكن مدعون هذا القرآن معجيزاً إذا قلت بالصيرفات أقول القرآن ليساً معجيزاً ولكن المعجيز هو منزله هذا لا أجي دلبي إذن لا علب عندنا بن حزم كان يقول بالصيرفات ما ظنه لجارة قدره ولكنه كان عالياً جليلاً ستفاد عندما تطيل البيان كثير هناك ما تطابق فيها في استفاد عندما اذا كان مقصود هو ان يسوي مثل القران فهذا متهنئ بالقران ليس فهذا متهنئ وقار بالقران ما فيه ليس بالقران بل في مثله فهذا نقاش من حيث ماذا من حيث ما استمل عليه من غيوب من حيث وحيث اسلوبه ومن حيث احكامه من هذه المثليه المتعدده وحتى لو استطاع انظم في جهه لم يستطيع باقي الجهاز اا بالثاني ارجينا الاستفتاء وجدنا كلاما في الموافقات يشبه كلاما اللي ب200 في الفتاوى فهل هناك اي علاقه بينهما وهل ثبت ان كتب المتمينيه دخلت في فهم ذلك لا كان للتزي اا اصا كثيره على بقال كتبه كتاب انتقال الاقوام منذ حججنا شتابنا قد يصدق اتباع انتيميه ليتباعي بيصحابي صافي بي وقد العكس لا يكون العكس و بما ان زماننا صافي متاخر جدا بحوليه سنه زياده فممكن ان تكون في الكتب دخل. دخل في كتب بنتي يدخل يدخلت اعلان الكتب القيمه طن جلسه وقد يكون من من من الشام ايضا وعالم من هنا بعدما كنت بنتينيه ورجع ورجع لي كتبه كتابات من بنتينيه الى او بي كتب بنتينيه لانه اصلا انا كما يتوقع ينتظر ذات في الداتا قوله معينه يمكن ان يكون تعويض تعويض خوافي ممكن ان يكون بواقصه النقل عن من قيم وكان اشياء كانت كانت كتب واشياء من كتب بنتينيه في ذلك الزمان بحكم ان بنتينيه ضغط علي كثيرا عملت ضمن سجون ولم يتصلوا او علينا من صوره رسائله وكتبه والذي يلقيه انفضل كبير على بنتيمية فيه انتشاط كتب كتبه وكتبه ولسائله فلا مانع من هذا سؤال رحمة الله كيف يؤكد للصالبي أن يضبط علم التاريخ يقرأ كتاب التوزير في جنة التاريخ <تصفيق> للصحاوي فتجد كيف ننبغي أن نشعر التاريخ هو أساسا لذي كان كل علمين لا يستندوا إلى التاريخ وثوائقه التاريخ هو الاطار العام الذي من بغيتك انك نفس المعالم كلها ينبغي تكون معرقه حياتك ينبغي تكون معرقه وجودك مكانك التاريخ الجغرافي ان لا بد ان تكون عارفه عن منطقتك في تاريخها ومجذودك وسلافك واشياخك والمجالس الدراسيه والمجالس التي عند الزوايا في حلك والجناس تاع ايش هذه انا هذا اطار هذا الاطار العام لحياتك لا بد انك نخليه نظيف ثم العذاريك هي التوثيق توثيق الاحداث توثيق الاشياء دونك كل شيء التاريخ منتفي او بي كل شيء والقران ضرب الله تعالى بالقصص بالقصص القرانيه في... لم تهم لنا وفي اغوار مصارف التاريخ كان في قصصين عبره دوليه للذ ما كان حدث يستر فوعبره وبنحزم بالله العبر انت لا طبعا تعيش كل هذه السنوات من بالدنيا لاخر ولكنك تعيشها من تاريخ عام عمره كان حدود 2080 ولكن تستطيع أن تعيش بأعمار أخرى تسقطها من التاريخ في الأسلام لا تبقى حسابك عرف الواقع تبقى لمن قبلك فإذن رغبت إن كانت حسنا عمدها إن كانت صيئة تستنبوا إذا أنت عشت تجارب الآخرين وعشت أعمار الآخرين أضفت ومن وعد تاريخ في صدري أضفت أعماراً لعمري ليس بإنسان ولا شبيه من لا يعي التاريخ في صدري ومن ورد تاريخ فيه فارم مضى أضافة أخبار عمار نزاح أمري هذه المقدمات موجودة في كتاب الإعلام بالتوضيخ لمن زلنا التاريخ وفيها أشياء كثيرة نتيصة ولو قلت هذا الكتاب تدريك أن الصخوي كان خزانة أنت صاحبك على الجن وهو يلسعيد واحدا من جملة كبيرة لا تحصى من هؤلاء العباقر والعفاضل الذين تسخروا جميعهم بغير الصخير لأننا أبناءهم ومعهم عجب عليك خطر بالإلس الله عز وجل الله. ان يسعدنا نلهم راشدا خالصا للجيش الكريم في احوالنا وظروفنا ووضعنا من ان لا نذل امم امن رسول الله الان الذي قال عليه الكثير من المسلمين سبحان الذي قلبه وتعملون القوان المصيرين الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى الكريم على هذه المواقف